بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ 110. ليوم عظيم 111. يوم يقوم الناس لرب العالمين 112. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين 113. وما 111. كتاب مرقوم 112. ويل يومئذ للمكذبين 113. الذين يكذبون بيوم الدين 114. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم 124. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 125. كلا بل قُلُوبِهِم على قلوبهم ما كانوا يكسبون 126. كلا إنهم عن ربهم يومئذ 120. ثم إنهم لصال الجحيم 121. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين 112. وما أدراك ما عليون 113. كتاب مرقوم 114. يشهده المقربون 115. إن الأبرار لفي نعيم 112. تعرف في وجوههم نظرة النعيم 113. يسقون من رحيق مختوم 114. ختامه مسك 115. وفي ذلك فليتنافس 118. عين بِهَا بها المكرهون 119. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 110. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا 110. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 111. وما أرسلوا عليهم حافظين 114. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 115. على الأرائك ينظرون 116. هل ثوب الكفار ما كانوا